119. ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 110.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 تنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طاعة وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وَمَن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْكَ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أَزِرَةً أُخْرَى وَمَا كُنَّ مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولَهُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَمَا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ